ولعل بعض الحاضرين يعلم أن في هذا البلد بالذات رجل يتبجح ويتفاخر فيقول أنا معتجل أنا معتجل وينكر حقائق من الشريعة ليست فقط من السنة بل ومن القرآن الكريم حتى لقد حاولنا أن نلتقي معه وبعد لئي تفق معنا وجاء وجلس هنا وإذا به يبدأ حديثه بتقديس العقل وتعظيمه وتقديره أكثر مما قدره الشرع فأنا أحببت أن ألفت نظره إلى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا فاجابني بكلام هو الكفر بعينه قال القران لا تقوم به حجه لانه القران ذو وجوه له عده تفاسير قلت الله اكبر قال تعالى في الله شك هل في هذه الايه قولان ليس هناك في بعض الآيات بلا شك فيها بعض الأقوال لكن مع ذلك فالسنة تفسرها مثلا او لمشتم النساء في قولان هذا اللمس هو المعنى الآخر هو كناية عن الجماع لكن السنة وضحت أن المقصود هو الجماع لكن آيات خاصة ما يتعلق منها بعلم الغيب هذه ليس فيها أقوال كثيرة ولذلك لما صرح بهذا الكلام انتهت الجلسة بدون بعث اطلاقا لأنه كما يقولون مبين المكتوب بن عنوانه إذا كانوا يشكك في كل آية في القرآن الكريم فبأي طريق أن تتفاهم معه هو يظن أن عقله فوق عقل الأنبياء والرسل الرسل كانوا يقيمون الحجة على أقوامهم بقال الله وليس بعقله هو الشاهد أن الأحزاب الآن والفرق والطوائف والجماعات هي تكرار للفرق السابقة وربما يكون هناك شيء جديد من الضلال لم يكن يقوله من قبله من الفرق الضاله وهذا هو مثال هذا المعتجلي الذي صرح بأنه ما من آية في القرآن إلا وفيها قولان فأكثر لهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين بأن يتعرفوا هذه الحقيقة وهي اختلاف الأمة وهذا مما صرها في القرآن الكريم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وأن يتذكروا معي قوله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي ما انا علي واصحابي وفي الروايه الاخرى هي الجماعه